يا صاحبي كلمات محمد بن فطيس يا صاحبي مثلك فخرته وحنا زللوا صالوا دغبل حباب مندو اطيب جنا والذهب من مغنا ما هو بفيد بل من ساكين مرجود ما هو بفيدر بل من ساكين مرجود ما كل من يضحك جعلته مظنه يبقى على قده مقدر وما حدود ما كل من يضحك جعلته مظنه ام جعل على قد ما قدر وما حدود واللي يبدل وعجب الفرض سنة هذاك في واد معكس وما سدود هذاك في واد معكس وما سدود دم بهلا فاجدهم جرجنا اذكتشف فيها بعض الوجسود اللي سلام الله تجفيهم لنا والنور على ضا كلهم صاروي شو والنور على ضا كلهم صاروي شو بالكذب والبهتان اننا هوانا وصغرنا انه هو عود بالكذب والبهتان ان هاوانا وصغرون الطيب منه عود واللي سلاحه لنا ش ما يسمنا يذرا لسانا خبر ما لها عضد يذرع لسانه خابر ما له عضود يلبس قناع الكذب والغدر عنه محموده الظاهر وهو غير محمود يكفي حرمانه على سوى ظنه وإنما تبا يلقى عذر والعذر كون وإنما تبا يلقى عذر <تصفيق> ومن مات مات மம்ம மா சுமால தோல மூஜூ தூ மம்மா على طول இல்ல مات في மூஜோல ما غير نار وجنة لا عاد به نقص ولا عاد به زود لا عاد به نقص ولا عاد به زود يا صاحبي مثلك بخرته وحنة تلل وصال وذرب الأحباب ممدود الطيب يجنى والذهب من مغنى பல மாரோ மஹோல மக்கோ